الرآت واللامات والوقف على المرسوم. كقالون رأت ولامات. إفيا أب باله على حرم ولحم. وسير ما تبز معه وهي عليه النه إليه روا الم. وذن ثم طرولها احذفا لسلطاني أهمالي وما هي مصلا حيما هو وأثبت فوز كذا احذف كتابي حسابي تسنقت لدى الوصل عفّي له وأيام بأيام ما طال فيدا وبلياء ان تحذف لساكينه من يحتوى كسف ولا ما مال لمعوك انه وكانك ذات حلا